بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه لم يبق علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الاحسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الاحسان ضج الاساءه وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى يبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال ينفق ويتصدق. ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ولا يتم إسلام المرء إلا بها وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقه لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته واخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخرها ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب منهم من له جاه عند ذو السلطان فيبذل الإنسان جاهه يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له وأما بعلمه فان يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامه والخاصه حتى لو كنت في مجلس قهوه لو كنت في مجلس قهوه فان من الخير والاحسان ان تعلم الناس ولو كنت في مجلس عام فمن الخير ان تعلم الناس ولكن استعمل الحكمه في هذا الباب لا تسقل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث اليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظه ولا يقتل لان النفوس تسأم وتمل فاذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم بقي علينا الرابع ماهو البدن الاحسان الى الناس بالبدن وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه فهذا رجل تعينه تحمل, تحمل متاعه معه تدله على طريق تساعده في حمل شيء وما اشبه ذلك كل هذا من الإحسان هذا بالنسبه للاحسان الى عباد الله اما بالنسبه للاحسان في عباده الله فان تعبد الله كانك تراه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تعبد الله كانك تاه وهذه, وهذه العبادة اعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة, عبادة طلب وشوق عبادة طلب وشوق والعبادة أعني عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاسا عليها لانه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كانه يراه فيقصده وينيب اليه ويتقرب اليه سبحانه وتعالى فان لم تكن تراه فانه يراك وهذه عباده الهرب والخوف ولهذا كان هذه مرتبه ثانيه في الاحسان اذا لم تكن تعبد الله عز وجل كانك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول اليه فاعبده كانه هو الذي يراك فتعبده عباده خائف منه حارب من عذابه وعقابه وهذه الدرجه عند اهل العباده ادنى من الدرجه الاولى وعباده الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان فالعبادة مبنية على هذين الأمرين غاية الحب وغاية الذل ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب هذه هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا الكل عنده سواء ومحسن العبادة على كل حال بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته انتبه لهذا من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته وأن تكون عبادته مع ربه سرا إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة مصلحة للمسلمين أو للإسلام مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به واحب ان يبين عبادته للناس لياخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه او كان هو يحب ان يظهر العباده ليقتدي به زملاؤه وقراءه وأصحابه ففي هذا خير وهذه المصلحه التي يلتفت اليها قد تكون افضل واعلى من مصلحه الاخفاء ولهذا لهذا يثن الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية إذا كان السر أصلح وأنفل للقلب وأخشى وأشد ينابس الله أسروا وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه والمؤمن ينظر ما هو الاصلح كلما كان أصلح وأنفأ في العبادة فهو أكمل وأفضل ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة متى تكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الثائر ما المسؤول عنها اعلم من السائل المسؤول من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر فالأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيام رساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى فكأن, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها وليس المسؤول بأعلم من السائل وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية عليها فلا يعلمه إلا الله قال فأخبرني عن أماراتها أماراتها أي علاماتها الأمارة بمعنى العلامة والمراد بعلاماتها اشراطها كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة؟ ان تاتيهم باطله فقد جاء اشراطها واشراط الساعه هي العلامات الداله على قربها وقد قسمها العلماء الى ثلاثه اقسام اشراط مضت وانتهت واشراط لم تزل تتجدد وهي وسط واشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة فمن أشراط السابق المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتي وأشار بالسبابة والوسطى يعني أنهما مقترنات متقاربان وأما الأشراب التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها من ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن, ترجع أن, أن تستمر في سيرها فإن أذن الله لها وإلا قيل لها أرجعي من حيث جئتي فترجع وتخرج من مغربها وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها كل يؤمن ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ثم ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام من اشراطها قال ان تلد الامه ربتها وفي روايه ان تلد الامه ربها ومعنى هذا ان من اشراط الساعه ان الامه التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون اسيادا ومالكين فهي كانت مملوكه بالأول وتلد تلد من يكون أسجادا مالكين ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إضافة إلى الجنس لا, إلى لا إضافة إلى نفس الوالدة لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها ولكن المراد الجنس كما في قوله تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابير وجعلناها رجوما للشياطين الضمير في جعلناها يعود على ايش ها لا الذي يرمى به الشهب شهاب لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيف اضيفت إلى ضمير يعود عليه كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس يعني ان تلد الامه من يكون سيدا او ان تلد الامه من تكون سيده وهل هذه نعم وانتر الثاني وان الحفاة الحفاه العراه دعاء الشاء يتطاولون في البنيان انتبه الحفاه العرات العاله دعاء الشاء هذه الأوصاف تنطبق على من على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المجن يرجعون إلى المجن ف... فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا كفاتا عراتا عالا يرعون الشاء صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنية وهذا وقع أو لم يقع هذا وقع وقع من زمان فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشهر الساعة قال أمتلد الأمة ربها إلى آخره هل أراد الحصر أو أراد التمثيل نعم أراد التمثيل وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدعون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل الذي له 300 جناح كل نعم قد فد الأفق اتى على صوره رجل ثم قال يعلمكم دينكم ولننظر الان من الذي علمنا الدين هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ها النبي النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل وكان التعليم بسببه فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر الفقهاء أخذ من هذا قاعدة في باب الجنايات قالوا المتسبب كالمباشر ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل سماه معلم الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مساله وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم طيب إذن لو أن احد منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو جنياهم سأل عن مسألة مهمة وآجاب المسؤول يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم كل ما يصح يصح لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمكم مع أن جبريل ما هو اللي يعلمهم الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان الرسول كلما أجاب قال صدق أخبره عن الإسلام قال صدق عن الإيمان قال صدق وعن الاحسان قال صدق والذي يقول للمجيب صدق معناها أن عنده علما ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أن اننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جميل أتاكم يعلمكم دينكم وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم وبقي فيه الكلام على الحج وسيكون كلام على الحج ان شاء الله تعالى في الليله المقبله في الدرس الذي بعد صلاه التراويح اما درس غد ان لم يكن من شوال في مثل هذه الساعه والله كان بعلمكم عنه لكن هونت طيب ان شاء الله يكون خير طيب إيه؟, ايه ايه ان شاء الله تعالى اذا لم يكن من شوال احضره اي نعم نعم اذا ما في تروح ما في جراء اي نعم طيب بقي علينا الان نحن جميعا نطالب اربعه منا نعم ها تم تمشي خمسة أولا أربعة نطالبهم بجين نعم نقرأ أسماؤهم الأول هشام خيار والثاني عبد الواحد محمد وين طيب والثالث حاتم مرزوق والرابع عبد الكريم العجلان حاضر طيب والخامس مجالي البو ها عطا طيب نخل يلا وانا البهر يا جلال اخد علي انزل يلا يا الباقيين ثلاثه ها ايشون ها ما إيش ده كنت بعدي ايش لا لا تكذل الضحك لا لا تكذل الضحك لازم تذكر الايه كيف هو الفائدة أنا لست أقول أذكر التقوى كم في الزقران أنا أقول أذكر فوائد التقوى ما يكفى يلا انت أنت عندك فوائد تعال عند المقرفون ولا عن جميع نعم هذا ماذا عندي لو تجوا مع القلب من هذا؟ جلال الدين؟ ما عندنا جلال الدين؟ ها؟ متطوّر حل التبكير هيا شو؟ أقل. السلام عليكم الله شو يا جماعة اللي عنده اللي فات الشيء من الفوائد أو عنده زياده يبلغنا يلا أربعين إلى خمس وثلاثين نعم اما الاول فتقبل اجمالنا في الاخر حدائق احسنت ان المتقين مفاذا حدائق و الى اخر طيب. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم طيب باقي الباقي طيب طيب, طيب. ان يتق الله يرزقه من نعم وقالت ايضا في الايه الخالده انه يتق الله يبصر عن سيئاته ولا له اجراه نعم في كره البقره ان المتقين اتاه من كتاب الله عز نعم هدى للمتقين الذين من راجل لو في بقى الايه الخامسه ان الله عليهم الفلاح يعني واما ثاني فيقول انما في نهايه ثانيه الثانيه هي يجعل لكم فرقانه ويخرج عنهم سيئاتهم نعم الثلاثة لكوة البحث من الآية ميناء وثمانية وشرين الفائدة النباعة الثوجين النباعة الثلاثة يقومها طيب العاشر في الكوة البحث من الآية ثم الثلاثة النباعة وعدهم في طيب النحل ما فيها شيء غير هالي. النحل لانه شيء في ما شيء ما فيها شيء وما فيها غير النحل نعم كذلك يبدو المتقين الذين ينتهي وهم ملاك طيبين ان المتقي تتوفاه الملائكه طيبا يقول يقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هذه فاسد عليك نعم عندكم هذه يا جماعه 67. آية ايه سبعه نعم قال تعالى في الايه ان الاخره للمستقيم يوم القيامه الحاجز مع بعضهم البعض لا عثره بينهم بينهم نعم اراد الاجر ان الايه قبل الوحيد ان إن عنون في ان المتقين في ظلال نعم طيب ستة خمسين, في ستة خمسين. ستة خمسين. من ايه 195 نعم, نعم. من وك... ما هي الايه مستقين. لا لا يكتب الرحمن المنتقمين وش لا يعرف الله عليك اي وش ما هي افائدها ان المتقين في رحمه الله ها ورحمتي وساعد كل شيء فتكتب علينا ان تقون ويتنزل نعم طيب لو بحث اقامه الايه 83 ان راجل اذا قام فريب لنا عن التقين شو ده هاي فائته ولا لا هذه فائته للصيغ التقوى لا يستطيع هذا ما هي يستطيع ما يكون هذا المكان الذي يستطيع ان يكون هذا المكان الذي يستطيع ان هذا نعم الذي يستطيع ان يكون أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإنسان نعم آية أن نعم نصول من في هذه نعم لباس التقوى لا يتخير لكن هل هذا منفائل التقوى الله ها. الله هذه تمشي على رجل لي نعم. طيب أنا أقول لا الدوله اللغة ترى حسن لك. احدى وخمسين طيب لا احدى وخمسين آه احدى نعم صح.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 صح نعم انها سبب لصلاح الاعمال ومقاطره الذنوب نعم تعالى الكريم الثمر الايه الله انظر ينجي من التضليل هنا وينجي الله نعم 24 في نذر الجمع الايه 70 عندما ينزل الجمع في مشتقون في هذه يمكن طيب ماشي. نعم مثلا لنتوفاهم مئات الطيبين نعم, <تصفيق> نعم. قرب الجنة منهم قرب الجنة من المستقين لقوله وأوزف الجنة من المستقين ضي نعم كلها أزنفت لهم قربت لهم هي تقرب لهم نعم كيف نقول في التعبير عن هذا؟ ماذا نقول في التعبير يعني ان التقوى من اخلاص لله او المتقي يكون مخلصا لله عز وجل هم من روحه فمن اسس بناؤه على توق من الله ورضوانه خير ام من اسس بنانه على شفاه جرف انهار واضح لكن هل يعني كيف نعبر عن هذه الفائده شنو طيب التقوى على كيف أن التقوى سبب لتعظيم شعائر الله طيب نعم أي كيف الفائدة نعم ماشي ماشي لا لا ولا فيها فائدة يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله نعم من الحج تعالى ولكن لا هذا طبعا ما هي فائدة ولكن ينرى الثقوى منكم مهب إلا أن تقول أن الثقوى سبب لقبول العمل لكن هذه المرة فعليه إنما يتقب الله من الملتقين نعم ولقد أسئلنا مسترقون وهارون أكتاب وضياءا وذكرا للمستقيم يعني معناها أن الذين يستطيعون بالكتب السموية هم المتقون طيب جورا شو بتقراها ها انكرمكم اذا ان التقوى سبب لنيل الكرم عند الله اذا كان هذه الايه في هذه الايه ها آية كم 17 13 طيب يلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقييم طيب التي من عبادنا <تصفيق> ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حزون الذين آمنوا وكانوا يتقون أن التقوى سبب لنيل الولاية ما في كرامه وين كرامه الكرامة أولياء أولياء ان التقوى سبب لنيل الولاده نعم كرم لا بس الكرمات معناها أن الامور خارقة للعاده هنا، نعم ثلاثه ايام في نعم اي شغل مكرر يقول نعم نعم طيب يلا 34 فرضه فقره 200 اي 280 التوفيق العلمي ما هي تقول الله ويعلمكم الله نعم طيب ماشي هم ثلاثين سورة ثلاثين آية سنة سبعين الثالثة السجعة من العزة والحقوم هم ثم ثم النجل يتقو طيب ماشي ثلاثين مرتفقنا آية سبع سبعين المسائدة التوفيط والعثم ويني؟ ستضخط العين مئة وسبعة عيني؟ مئة وسبعة عيني؟ طيب تقل ما هذا؟ مالي مع أليق بقرأ قرأ قرأ الآية نعم ولكن نبرة التقوى إذا من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان طيب <تصفيق> نعم. استقموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين التوبه نعم طيب يعني ان التقوى سبب لنيل محبه الله عز وجل طيب يقول تذيد المقام من ايه فوقهم يوم طيب آه. مكرر أيه. مكرر هم الغد ايش طيب مكرر اي شغلك اي ادمه من 41 تبقى 39 ها لا ها 39 ها 40 تبقى تبقى عليك في سوره الذاريات ان متقين في جنات وعيون ها لا الزايات ما شابه ما ش شابه الطوري إذا عندكم شيء انتم نعم لا في شيء زائد في شيء زائد ها طيب وش هي واجد في يحط المكروفون واجد ونكان واحد اثنين عدنا لنا ها اي سبع وخمسون ومائتان لا فوائد التقوى كم ها؟ ما ذكرها طيب ما هي نبدا من اليمين يلا ولو ان اهل الكتاب اهل القرى اهل القرى امنوا التقوى صح طيب ان التقوى سبب لفتح البركات من السماء والارض هذه مهمه طيب ولو أنا لو ما آمن التقوى ولو مثوبه من عند الله خير طيب ما ذكرت لي نعم طيب أن التقوى سبب للأجل العظيم ما الحال تمام هذه فائدة مهمة جدا أن التقوى سبب لتذكر الإنسان عندما يصيبه طائف من الشيطان فهي تحمي الإنسان من ضرر الشياطين نعم أن التقوى سبب لمضاعفة التواب بات معية الله المتقين أظن ذكرها في سورة النحل إن الله مع الذين تقوى لي محسن. نعم. طيب. زين. أن التقوى. من أسباب دخول الجنة لأن الجنة اعدت لهم طيب والعاقبة المتقين والعاقبة التقوى إذن يؤخذ منها فائدة وهي أن المتقي تكون له العاقبة نعم أي نعم هذه تشبه قوله والعاقبه للمتقين يعني ان لهم حسن المآب وهذا يدل على ان العاقبه كلهم طيب هذه ذكر ان التقوى سبب للليل ولا الله سبب للنجاه ايضا ذكر ها آآ. آآ. عندك شيء هذه فيها فيها بعض الشي على رجل واحد ايش نعم طيب وش رايكم الآن خليكم انتم الثلاثة تجتمعون اليوم ان شاء الله كان محلاتكم متقاربة انتم كلكم هنا في المسجد المهم إن متقاربه ممكن تكون لخصونها وتكون واحدة وتكون واحدة ممكن أنفسنا تطور وتوزع على بعض الأشخاص. كن طيب. نعم. ها؟ لا ما هي بعض نعم. ان الثقه تم من العدوان على الناس طيب أي. ها ها ها ها ها ها تذكروا كل حال ان شاء كملوها ان شاء الله بعض مع بعض نكمل حصه الدرس ادرت نشاطاتي في وقتها نكمل حصه الدرس في بحث مهم منه. وهو السهو في الصلاه السهو في الصلاه والسهو عن الصلاه السهو عن الصلاة مذموم متوعد عليه كما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون وما نسهون أي غافلون عنها مضيعون لها لا يهتمون بها لا يؤدون أركانها ولا شروطها ولا واجباتها بل يغفرون عنها وكأنهم غير مكلفين بها هؤلاء توعدهم الله بالويل واما السهو في الصلاه فهو نسيان شيء منها حال فعلها كان يسوى الانسان عن ترك واجب عن واجب فيتركه او عن ركن فيتركه او يقوم في غير محل القيام او يجلس في غير محل الجلوس السهو في الصلاه لا يلام الانسان عليه لانه من طبيعه البشر ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرون ولا يلام عليه انسان ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم سهون ولم يقل الذين هم في صلاة ينتهو لأن الذي يسهو في صلاته لا يلام عليه طيب السهو في الصلاة إما زيادة أو نقص أو شك هذه ثلاثة أسباب إما زيادة أو نقص أو شك الزيادة مثل أن يزيد الإنسان قياما في غير محله أو قعودا في غير محله او ركوعا او سجودا زيادة الركوع مثل ان يركع كم ان يركع مرتين ان يركع مرتين يركع مرتين في ركعة زيادة في السجود ان يسجد ثلاث جذات في ركعة من الزيادة ايضا ان يقوم في محل الجلوس مثل أن يقوم الإنسان إلى خامسة في الربعية أو إلى رابعة في الثلاثية أو إلى ثالثة في الثنائية ثم يتذكر أو يذكر فيجلس هذه زيادة إيش؟ زيادة قيام زيادة القعود أن يجلس في الثالثة يظنها الرابعة ثم يتذكر فيقوم ثم يتذكر فيقول هذه الزيادات توجب سجود السهو توجب سجود السهو ويكون السجود بعد السلام لا يكون قبله في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام لا قبله الدليل الدليل من الأثر ومن النظر الدليل من الأثر ومن النظر أما الأثر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرت قيل له أزيت في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فتنارج رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقال بعد ذلك إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدين بعد ان يسلم فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو متى بعد السلام ولكن قد توردون علي ارادا في, في الاستدلال بهذا الحديث فما هو الايراد نعم انه لم يعلم الا بعد انتهاء الصلاه فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضروره والجواب عن هذا الاشكال انه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأثى الناس به في أمر ليس من شرائع تليل آخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين يعني لما تشهد سيد الأول أتمه ثم سلم ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد وتك عليها كانه غضبان يعني انه كان منفعلا كالغضبان والحكمه من ذلك والله اعلم او العله في ذلك انه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضه زي منشرحه وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يتقل العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها ثامة لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهه نفسه حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته انتبه اتكع على الخشبه كانه غربان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله المهابه كل من راه بداهة هابه وصار في نفسه هيبه هيبته منه وفي الصحابة ابو بكر وعمر واتى الله الصحابه رضي الله عنهم وابو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فهبا ان يكلمه هبا يكلمه لماذا لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل ما هي الحال أنه من قبل حتى إنه كان يبقائلا هكذا واضعا خده على يده فهو من قبل فهابا أن مع أنهما اخص الناس به لكن الله عز وجل لا يضيع الحق هدرا من أجل الهيبه أو الحياء قيد الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ذا اليدين يعني صاحب اليدين لماذا؟ لأن يديه فيه طول، فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يقول يا ذا اليدين هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه في مثل هذا الكلام يا ذا اليدين ولكن يا جماعه استمع كيف كيف ماذا قال قال ذو اليدين يا رسول الله انا نسيت ام قصرت الصلاه في احتمال ثالث انا نسيت ام قصرت الصلاه هو صلى ركعتين فقط يحتمل ان هناك وهذا وارد ولا غير وارد يحتمل ان الصلاه قصيرة، لأن لأن العهث عهث تشير احتمل أنها قصيرة، طيب، في احتمال ثالث، في احتمال ثالث لكن لا يمكن أن يقع، هو عقل محتمل، لكن شرعا لا, لا ليس محتملا، ما هو؟ إيش؟ لا هذا نسيان، نعم سن. يكون متعمدا يعني سلم من ركعتين متعمدا وهذا وارد ولا غير وارد غير وارد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الرباعية من ركعتين في الرباعية من ركعتين أن يسلم في الرباعية في من ركعتين متعمدا هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالامران الواردان المحتملان هما أتهمت النساء أو القصر فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر تكلم الرسول عن أمري أحدهما شرعي والثاني فطري أو إن شئت فقل طبيعي الشرعي لم, أنسى. لم تقصر لم تقصر الطبيعي لم انس فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت طيب لكن لو قاد قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم انس ولم تقصر لماذا لم يقل إذا تعمدت عمت ها ليش هذا الشيء مستحيل مستحيل لا تصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة فقال بالا قد نسيت طيب لماذا جزم بأنه ناس ما احتمال أنه قد غير لأنه نفى القصر ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا أما أن ينفي نسيانه فنعم يكون نسي أنه نسي لم يعلم أنه نسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين أو أصدق ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا دليل على أن السجود استهوا عن الزيادة يكون بعد السلام وكاني ببعضكم يقول ان هذا ليس بزياده ان هذا نقص لانه سلم قبل قبل التمام والسلام قبل التمام نقص انتم الان تريدون ان تجيبوا ولا تعترضوا ها طيب الجواب ان نقول إن هذا إيش زيادة ما هي الزيادة السلام في أثناء الصلاه هذه زيادة فالسجود إذن عن زيادة أضف هذا الحديث إلى حديث المسعود السابق يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن, عن زيادة واضح؟ أما الدليل النظري لهذه المسألة فلأن الزياده في الصلاه زياده فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاه ايش زياده الزياده التي وقعت سهوا وزياده السجود السهو فكان من الحكمه ان سجود السهو اذا كان سبب الزياده يكون ايش يكون بعد السلام طيب يكون من اسباب سجود السهو النقص والنقص سجوده قبل السلام النقص سجوده قبل السلام مثاله نسي ان يقول سمع الله لمن حمده اشهد زياده ولا نقص طيب نسي ان يجلس للتشهد الاول نقص نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى نقص اذا كان عن نقص فانه يسجد لسه قبل السلام ودليل ذلك اثر ونظر دليل ذلك اثر ونظر ما الذي فهمت من القاعد ها اذا إذا كان عن زيادة في شجل السوق بعد السلام وعن نقل قبل السلام طيب دليل ذلك أثر ونظر أما الأثر فحديث عبد الله بن بحينا رضي الله عنه عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينا حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بحيره كذا انون ها ولا بدون تنوين طيب نقول هو بالتنوين لان مالك اسم أبيه وبحيره اسم أمه وليس اسم جده فهو مسوب إلى أبيه وأمه يقال عبد الله بن مالكين بن وحين انتبه أخ وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن الكنية الثانية تتبع في الاعراب المكنن وهو الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني ثانيا أن الاسم الأول ينون، الكونية الأولى تنون. ثالثا أنه يفصل بينها وبين الثانية في همزة الوصل. انتبه له الفوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. هل نضع حمزه الوصل بين عبد الله وابن عمر لا بين ابن عمر وبين ابن الخطاب بين عمر بن الخطاب نضع نضع همزه الوصل لا طيب ابن الخطاب يتبع في العراب ايش يتبع, يتبع عمر لان عمر هو ابن الخطاب لكن عبد الله بن مالك بن بوحينه لا ولننطق بعبد الله بن مالك بن بوحينه فنقول قال عبد الله بن مالك بن بوحينه انتبه ان اختاط عدل قال عبد الله بن مالك بن بوحينه ولنقول قال عبد الله بن مالك ابن بوحينه ها يلا الشاطر اللي يعرف الآن قال عبد الله بن مالك ابن بحينة ابن الثاني ابن بحينة قال عبد الله بن مالك ابن بحينة أين الصواب ها؟ الأول ابن بحينة كي لماذا أي نعم لأن مالك مو من بحينا مالك زوج بحينا قل لا وليس, وليس ابنها تمام أيضا مالك نقرأه منونا فنقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينا مالك ننونه ولو كانت بحينا جدت عبد الله لم ننونه مالك طيب فرق ثالث عبد الله ابن مالك ابن ابن بحينه ابن الاولى فيها همزه فصل ولا الاولى الثانيه فيها همزه وصل ابن بحينه لاجل ان يتميز نسبة الثاني بالثالث أو نسبة الأول للثالث أي نعم. طيب أقول الدليل الاثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولين ولم يجد قام ولم يجد اشترك شهد الأول فلما قد الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم إذن إذا كان سجود السهو سببه النقص فإن السجود يكون قبل السلام وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات واجبا من الواجبات فسيء يستاهو فيه قبل السلام طيب وش بقى علينا الشك الشك ينقسم إلى قسمين شك يترجح أحد طرفيه وشك لا يترجح أحد طرفيه فإذا كان الشك قد ترجح أحد طرفيه فاعمل في الراجل وابني عليه واسجد سجلتين بعد السلام واسجد سجلتين بعد السلام اظن اني اسيئ الدليل النظري لكوني ترك الواجب يكون سجل سوفي قبل السلام الدليل النظري انه لما ترك الواجب نقص الاطراء قل لا لما نقصت كان من الحكمه ان نجبر هذا النقص قبل ان, أن نتمه لننصرف منها وهي تامه طيب الشك قلنا انه ينقسم الى قسم قسم يترجح فيه احد الطرفين وقسم لا ترجح فان كان يترجح احد الطرفين فاعمل ترجح واسجد بعد السلام. انتبه. مثال ذلك شك هل صلا ثلاثا أم أربعا ولكن ترجح عنده أنها ثلاثة وشجعها يجعلها ثلاثة ويسلل سهمتها بعد السلام شك هل ثلاثة أم أربعة وترجح عنده أنها أربعة يجعلها اربعا ويسجد بعد السلام دليل ذلك حديث المسعود الذي اشرنا اليه سابقا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما اتى بالركعه الباقيه قال لهم عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في صلاتي فليتحرص الصواب ثم ليبنى عليه ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم فيها أيضا دليل نظري وهو التعليل وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم وهو زائد بالنسبة للنية فناسب أن يكون سجل فيه متى بعد السلام أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه وفي هذه الحال يبني على ما استيقن ويسجد سجين قبل السلام لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مثال ذلك صلى الظهر وفي اثناء الصلاه شك هل صلى ثلاثه ام بدون ترجيح ماذا نقول له ابني على انها ثلاثه على الاقل ثم سجد سجدتين قبل السلام لحدها سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلمدرك مصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيق ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم طيب ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فصار الآن الشك ينقسم إلى كم إلى قسمان إلى قسمين إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا ولهذا طالب العلم إذا اخطا في المثنى وجعله بالألف في موضع الجر أو النص ورددنا عليه يمكن أن يتخلص وش يقول يقول هذه على لغة من يلزمه الألف مطلقا ويتخلص طيب انتبه يا نضرب امثله لهذا رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نس لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية ولم يترجع عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية وش تكون تكون الأولى لأن هذا هو المتيقن والزائد مشكوك فيه نقول اجعلها الأولى واتي بركها ثم اسجد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب رجل زاد في صلاته فنهض إلى الخامسة وقف على أنها الخامسة لا هو يصل الظهر الآن فقام إلى الخامسة قام إلى الخامسه وقف فقيل له سبحان الله أو هو تذكر رجع متى يسجد يسجد بعد السلام من أجل من أجل الزيادة ولكن ها هنا مسألة وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات الشك بعد الفراغ لا يؤثر معلوم فهذا رجل بعد ان سلم شك هل صلاته ثلاث ام أربعة ماذا نقول له نقول لا اضرك ولا تستفد اليه طاف في البيت وبعد ان فرغ من الطواف شك هل طافت سبعا او ستا ماذا نقول له نقول لا يهم. الشك بعد الفراغ لا يؤثر ثانيا اذا كثرت الشكوك كثره الشكوك مثل ان يكون انسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاه الا شك فيها فنقول ان هذا لا عبره به ولا يلتفت اليه وعلى هذا قول ناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر فهذا الرجل الذي بعد أن فرع من العبادة قال والله أنا ما أدري هل كملتها أو لا نقول خلاص كملتها هل أصل أنها وقعت على الصواب والسداد فان تبين انه مخطئ ان تبين انه مخطئ فليأتي بالخطا على وجه فليأتي بالصواب الذي اخطا فيه طيب ما تقولون في رجل دخلت مع الإمام في الركعة الثانية انتبه دخل مع الامام في الركعه الثانيه وكان الامام قد شك شكا ترجح فيه احد الطرفين متى يسجد شك شكا ترجع فيه احد الطرفين بعد السلام فلما سلم الامام قام هذا المسبوق يقضي صلاته فسجد الامام سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم المهم ان السجد فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال الجواب النقال قال إن كان المأموم قد أدرك سهو إمامه فإنه يسجد هذا السلام وان لم يدرك فلا سجود عليه فإذا كان سهو الإمام في الركعه الخامس وهذا قد دخل معه في الركعه الثالثة فإنه إيش يسجد إذا أدرك الماموم إذا أدرك المأموم محل السهو فإن الماموم إذا أتم صلاته يسجد السهو مدرك لم يدرك لم يسجد مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى متى تجسه بعد السلام دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية هل أدرك محل السهو؟ لا إذن لا ليس عليه السجود فإن كان, السجو... فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية و... أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم الممؤوم حينئذ متابعته لأنه ادرك محل سهوه والله اعلم لا السجود قبل السلام مهما كان خطا السجود قبل السلام مهما كان السبب خطا. و... دقيقة يا حسن وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائماً محيط السنة وماتت السنة والواجب على الإنسان أنه يعلم الناس بقوله وفعله فإن قال قائل افلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهوة الذي قبل السلام وبعد السلام الجواب لا يكفي لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف إيش سوف يحفظها الناس ولا ينسونها. اما الكلام المجرد فانه ينسى نعم اي اذا ترجح هذه الطرفين يسمى ظن عند الفقهاء يجعلونها الشك شامل للظن والوهل ولمستوى الطرفين كل يسمى عندهم شك نعم ايش انا سئلها الان ماذا نصف لك؟ ايش؟ اين عمنا؟ فيكم اي الرابع؟ يلا عندك استلهة اه؟ يلا ايش؟ هذه الشبور لا اسمع ايه نعم ايه الواجب الواجب غير الركن الواجبين ابد نعم لا لا نتكلم عن السهو العمد ما يسمى سهو العمد يبطل الصباح اذا ترك الانسان الواجب عمدا بتأوز صلاة. لو جان ونستجوبك على حسن. يلا عطنا عطنا سال. الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام. وبركاته. والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ماذا؟ <تصفيق> <إيش>؟ ماذا؟ <تصفيق> نعم هل ما أجل قررتها من السوائف أم لا؟ هل؟ هل ايش؟ ماذا؟ أم السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبقنا بالأمس أنه طاهر وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر وإذا أصاب الثياب فإنه لا جسها لكنه ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضا إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها فإنه يكون لها حكم سلس حكم من به سلس البول يعني أنها لا تتوضا السطات إلا بعد دخول وقتها وإذا غسلت المحل فإنها تتلجم يتحفظ محفاظه حتى تنتهي صلاة نعم نعم يجوز لمن نا... ودع ثم نام يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل, الم... قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا فاهم بارك الله هذا رجل ودع الصباح ونام الظهر وبيسافر بعد الظهر. نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره واضح هذا لا أقول يجوز أن يودع هذا رجل ودع ثم نام عرفتم ثم قام يريد أن يسافر نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر وان كنت قد ودعت قبل النوم واضح الان ولا يجوز سوى ذلك ولا يجوز سوى ذلك واضح الان طيب اذن عليه ان يعيد الوداع عليه ان يدعو طواف الوداع اي نعم في العمره والحج, في العمرة والحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عدي بالبيت. قال ذلك. قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت. فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع. لان اصل طواف الوداع انما وجب في حجه الوداع اخر الحج وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي لان هذا خاص بالحج بالاتفاق ويبقى ما عداه على العموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر كما في حديث عمر بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وهو حديث مرسل لكنه صحيح لتلقى العلماء له بالقبول ومنه ومن من هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة حج أصغر ولأن الله تعالى قال وأثم الحج والعمرة لله وإذا كان طواف, الحج طواف الوداع من إتمام الحج فهو أيضا من إتمام العمرة ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر دخل البيت الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية و. وعلى هذا فإن الطواف الوداع يكون واجبا وفي حديث ما خرجوا الترمذي إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عادي بالبيت وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من من رواة الحجاج بن أربعة ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصا في المسألة وقاطعا للنزاع لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة ولأن ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوى وأبرأ للذمة لأنك إذا طفت للوداع في العمرة لم يقل أحد إنك أخطأ لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأ وحينئذ يكون الطائف مصيبا بكل حال ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض اهل العلم نعم